رب توكلنا على الله توكلنا عليك يا رب لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحظا ساد كان ود واعز هذا ما لا Allah.